الجامع لاحكام القرآن للإمام القرطبي يا تصفقوا معكم محمد ولاء الدين سمير البنا جمال حماد محمد نواتي وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الخامسة من مسائل الآية الرابعة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة وكان يشرح فيها قوله تعالى يتربصنا بالضبط يا ولدي. فماذا قال مولانا الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن التربص يعني التأني والتصبر عن النكاح وترك الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألا تفارقه ليلى بارك الله فيك يا ولدي. الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. صحيح. قلنا يا إخواني إن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج عنه وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر وكان داود يذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاءت لأن السكن إنما ورد به القرآن في المطلقات ومن حجته أن المسألة مسألة خلاف قالوا وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم وإجاب السكنة إجاب حكم والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب الله أو سنة أو إجماع وقال أبو عمر أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستغنا عنه بالسنة لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة وبالله التوفيق وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة مثل قول داود وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن البصري قال ابن عباس إنما قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يقل يعتدون في بيوتهم والتعتد حيث شاءت. وروي عن أبي حنيفة وذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كرثوم حين قتلا عنها زوجها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمره وكانت تفت المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. وحدثنا الثوري عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول ابى الناس ذلك عليها وحدثنا معمر عن الزهري قال أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة وأخذ أهل الورع والعزم بقول ابن عمر وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج وهذا من عمر رضي الله تعالى عنه اجتهاد لأنه كان يرى اعتدال المرأة في منزل زوجها المتوفى عنها لازما لها وهو مقتضى القرآن والسنة فلا يجوز لها أن تخرج في حج ولا عمره حتى تنقضي عدتها وقال مالك ترد ما لم تحرم المسألة السادسة يا إخواني إذا كان الزوج يملك رقبه المسكن فإن للزوجة العدة فيه وعليه اكثر الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لحديث الفريعة وهل يجوز بيع الدار إذا كانت ملكا للمتوفى وأراد ذلك الورثة فالذي عليه جمهور أصحابنا أن ذلك جائز ويشترط فيه العدة للمرأة قال ابن القاسم وذلك لأنها أحق بالسكن من الغرماء وقال محمد بن الحكم البيع فاسد لأنها قد ترتاب فتمتد عدتها المسألة السابعة فإن كان للزوج السكنة دون الرقبة فلها السكن في مدة العدة خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام للفريعة وقد علم أن زوجها لا يملك رقبة المسكن امكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يقال إن المنزل كان لها فلذلك قال لها امكسي في بيتك فإن معمرا روى عن الزهري أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها قتل وأنه تركها في مسكن ليس لها واستأذنت وذكر الحديث ولنا من جهة المعنى أنه ترك دارا يملك سكناها ملكا لا تبعت عليه فيه فلزم أن تعتد الزوجة فيه أصل ذلك إذا ملك رقبتها المسألة الثامنه وهذا إذا كان قد أدى الكراء وأما إذا كان لم يؤدي الكراء فالذي في المدونة أنه لا سكن لها في مال الميت وإن كان موسرا لأن حقها إنما يتعلق بما يملكه من السكن ملكا تاما وما لم ينقض عوضه لم يملكه ملكا تاما وإنما ملك العوض الذي بيده ولا حق في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنة لأن ذلك مال وليس بسكنة وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله المسألة التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم للفريعة انكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله يحتمل أنه أمرها بذلك لما كان زوجها قد أدى كراء المسكن أو كان أسكن فيه إلى وفاته أو أن أهل المنزل أباح لها العدة فيه بكراء أو غير كراء أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما رأى به أن المقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدتها المسألة العاشرة واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك بن أنس وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وقال سعيد بن المسيب والنخعي تعتد حيث اتاها الخبر لا تبرح منه حتى تنقضي العدة قال ابن المنذر قول مالك صحيح إلا أن يكون نقالها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان المسألة الحابية عشرة ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت انتشار الناس بكرة إلى وقت هدوئهم بعد العتمة ولا تبيت إلا في ذلك المنزل وفي البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أصفار وفي حديث أم حبيبة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة الإحداد ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها لأن الزينة داعية إلى الأزواج فنهيت عن ذلك قطعا للضرائع وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك وليس دهن المرأة رأسها بالزيت من الطيب في شيء يقال امرأة حاد ومحد قال الأصمعي ولم نعرف حدت المسألة الثانية عشرة وصفه عليه الصلاة والسلام المرأة بالإيمان يدل على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفى عنها زوجها أنها لا احداد عليها وهو قول ابن كنانة وابن نافع ورواه أشهب عن مالك وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وروي عن ابن القاسم أن عليها الإحداد كالمسلمة وبه قال الليث والشافعي وأبو ثور وعامة أصحابنا لأنه حكم من أحكام العدة فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم المسكن والعدة المسألة الثالثة عشرة وفي قوله عليه الصلاة والسلام فوق ثلاث إلا على زوج دليل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث وإباحة الإحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألغت وحسبت من الليلة القابلة المسألة الرابعة عشر هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهن المتوفى عنهن أزواجهن فيدخل فيه الإماء والحرائر والكبار والصغار وهو مذهب الجمهور من العلماء وذهب أبو حنيفه إلى أنه لا إحداد على أمة ولا على صغيرة حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي قال ابن المنذر أما الأمة الزوجة فهي داخلة في جملة الأزواج وفي عموم الأخبار وهو قول مالك والشافعي وأبي الثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافاً ولا أعلمهم يختلفون في الإحداد على أم الولد إذا مات سيدها لأنها ليست بزوجة والأحاديث انما جاءت في الأزواج قال الباجي الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها امرت بذلك وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغارها فروى ابن مزيا عن عيسى يجنبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة، وذلك لازم لها. والدليل على وجوب الإحداد على الصغيرة ما روي أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سألتهم رأت عن بنت لها تغفي عنها زوجها، فاشتكت عينها. افتكحلها فقال النبي الكريم لا مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا ولم يسأل عن سنها ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لا سأل عن سنها حتى يبين الحكم وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوز وايضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاه لزمها الإحداد كالكبيرة وهكذا مضى الوقت سريعا مع مولانا الإمام القرطبي نعم يا ولدي فالوقت الجميل دائما يمضي سريعا قم الآن إلى شؤونك وغدا باذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم